A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis-samawati wama fil-ardhil-malikul-quddusul-azizul-hakim.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 Qul ya ayyuha allatheena haddu in za'amtum annakum awliyaa'a lillahi min dooni an-naasi fa in kuntum saadiqeen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 ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ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 فَضَلُّو إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ